لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليعقوم الناس بالقصوى وأنزل الحديد فيه بس سديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصروه ورسله بال إن الله قريم عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته من نبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم كِتَابِينَا لَقَدْ ثَيْنَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَقَدْ ثَيْنَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَهْبَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً لِتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتَقْوَى